أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِن بِهِ مُؤْمِنِينَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ عام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلبتم وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لكم آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالَزَّامُ رِجِسُمْ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 اتقوا ااما و الصالحات ثم اتقوا ااما ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبيعوا الله بشيء من الصبر تناله أيديكم ورماحكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغير فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وَمَنْقَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ إِمَّا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاعْدَلٍ مِنْكُمْ هَدِيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَثَرَتُ طَعَامِ مَسَاكِينٍ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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولل الباب لعلكم تفلحون يا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 الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبا انا لو كان اباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا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 إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدد منكم أو آخران من غيركم إن أنتم, ان انتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عتر على 124. وإنهم استحقا إثما فآخران يقوما لمقامهما من الذين استحق عليهم لوليان فيقسمان 125. بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين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 وَتُبْرِئُ الْأَطْفَالَ مَهْلاً وَيَضْرِبُ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ إِذ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمُ إِنْ هَذَا 119. وإذا وحيت إلى الحواريين أنا من نوبي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مغيم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا تم من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا ماءه غتا من السماء ليكون لنا عيد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 117. وإذ قال الله يا إيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وَأُمِّيَ إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أنا قول ما ليس لي بحق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 وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ان تعذرهم فانهم عبادك وَإِن تغفر لهم فَإِنَّكَ أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أَبَدًا رضي الله عنهم ورضوا عنه 122. الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم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 فَسَوْفَ يَاتِيهِمُ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْسِئُونَ أَلَمْ يَرَوْكَ من مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي ما مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِذْغَارًا وَجَعَلْنَا لَنْهَارَ تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنًا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرقاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا سحر مبين، وقالوا لو لا أنزل عليه ملك، ولو أنزل ملكا لقضي الأمر ثم لا ينفرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا عليهم ما يلبسون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 مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَازُ الْمُبِينُ وَإِنْ يَمْسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَهُ إلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير أولي شيء نكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ اينكم أن مع الله آلهة قل لا تشهدون اننا الله الا اله قل اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون الذين بينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا ومن ظلم من, من السراء على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يسلح الظالمون وَيَوْمَ نحشرهم جَمِيعًا ثم نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم أَيْنَ ثم الَّذِينَ تكن تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فتنتهم إلا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 وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا وهم ينهون عنه وينأون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون ولو ترى اذوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعه بغته قالوا, قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزلون 117. الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون 118. تعقلون قد نعلم إنه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصدقوا على ما كذبوا وأنذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله